Yüme tırona tethel, kül murdğat amma ardğat ve tızgol kül zat haml hamla ve tıranas sükara ve tıranas sükara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 وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وأببت من كل زوج بهيج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 وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلْبَ عَلَى وَجِهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَفْعُو ذَلِكَ هُوَ الْضَلَالُ الْبَعِيدُ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 ثُمَّ الْيَقْطَعُ فَيَنْظُرُ هَلْ يَذْهَبُنَّ كَيْدُهُمْ مَا يَغْنِي وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيد ve آمَنُوا gününe kıyamet gününe kıyamet gününe kıyamet gününe kıyamet gününe kıyamet gününe kıyamet gününe kıyamet gününe kıyamet gününe kıyamet gününe Alem تَرَ Allah esjed olu لَهُ fi alaheati ve وَمَن فِي alaheati ve man fi alaheati ve man fi alaheati ve man وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهْنِي اللَّهَ فَمَا لَهُ مِم مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا نِخْصَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقام من حديد كل ما غم من أعيد فيها وذوق عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات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 <سؤال> <علا> إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ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 وَيَمِينًا وَالرُّكْعِ السُّجُودِ وَأَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عميق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 فجتنب الرجس من الأنوثان وجتنب قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيِّرُ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 لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَنَحِلُّهَا إِلَى البيت العتيق. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ على مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما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 öznelinlerini yuqatalın bıanlarm zulmu, ve inna Allah aleyh nasr him laqdir. Al-lazin axrju min diyar him ولولا دفع الله الناس بعضه ببعض الله صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيه اسم الله كفيرا ولا الله ما ينصره إن الله لقوي عزيز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 قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد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 الق الشيطان في أمنيته، الق الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلق الشيطان، ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم.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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له وخير الرزقين لا يدخلنهم يرضونه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 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الكبير. ألم تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ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 وَالْفُلْكُ تَجْرِي في البحر بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأرض إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثم يحييكم ان الْإِنْسَانَ لَكَفُور لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنِهِمْ نَاسِكٌ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى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 أولئك رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا